إِنَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِنَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لهما, لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في مفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم سؤلة ولا تمشي في الأرض مرحى إنك لا تخرق الأرض لا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَتُصَلِّيٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَاطِلِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتًا أَيْ يَفْقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَأْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَى أَجْبَارِهِ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 قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكونا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا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 119. قرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 110. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا.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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرت فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعة ولقد كرنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم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 فأبَأَكْثَرُ النَّاسِ إلَّا كُفُوراً وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعَلَى بِعْفَتُ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَارَ فَتُفْجِرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ وَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنّ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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن وكبره تكبيرا